يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأي يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة غرفا لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها؟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 انَّ يُفْكُونَ اللَّهُ وَبَسَطَ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن أطفئ الناس من حولهم أف بالباطل يؤمنون أف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يغفرون ومن أظلم لَمَّ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيهَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيهَا رَنَهْدِيًا نَّهُمْ شُبُلًا Allah.